112. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا 113. وتحتبهم أيقاضا وهم رقود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 ثم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أذكى طعاما فلينظر أيها أذكى طعاما فليأتكم مَن يَتَلَقَّى الْقَوْلَ وَلَا يُشْعِرُ بِهِ أَحَدٌ إِلَّا النَّبِيُّ إِنَّهُمْ إِذَا إن يَظَهَرُونَ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُونَكُمْ أَوْ يُعِيدُونَكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا